ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا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 يَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَدْرُسُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا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 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَنُذُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ من رب العالمين